جديد برحب فيكن مستمعينا. من سنين طويلة عبرت اول سفينة في نقيه المتوسط انطلاقاً من الساحل السوري وحملت معها رسائل محبه وسلام. لتكون محطة تاريخية حضارية من ضمن تاريخ طويل مليء بالانجازات والابداع بحياة السوريين من الاف السنين. واليوم عم نشهد اعادة احياء الارث الحضاري السوري وباياد سورية. بحلقة جديدة من برنامج سر مخبة رح نروح برحلة بحرية مع ضيفنا الحرة في خالد حمود أهلا وسهلا فيك, أهلا فيك. سيد خالد يعني حضرتك الحرة في اليوم ابن جزيرة أرواد والمتميز بصناعة السفن بكافة أنواعها كحرفة متأصرة فيك أبا عن جد اليوم رح نروح معك برحلة بحرية متعددة لكن البداية رح تكون عن المركب اللي عم يتم إنجازه برخصة مياه إقليمية وللمرة الأولى خبرنا عن الفكرة من انشاء المركب الفكرة هي من انشاء المركب بطريقة مختلفة كلياً عن الطرق اللي إحنا منصنعها بالعادة الفكرة الاتزان الاتزان بالبحر وقت بيكون البحر موج عالي منقوله إحنا ناو طريقته ما في من عند نزوله بالمي برمي إنه أركز بالمي وأعرض بصير من تحت يعني هو من القوارب العادية أمتن من القوارب العادية <تصفيق> ووقت اللي بده يحمل طقل مثلا بده يحط شبكة بده يحط إيشحن سماك بده يحط طلج بصير نسبة نزوله بالمي أقل من اللنشات اللي منصنع احنا حاليا <تصفيق> وهذا طريقة أغلبي تم تركب فيها موتارين <تصفيق> ليش لأنه بده يروح يسافر لمسافات بعيدة إنه بحال صار معه عطل بموتور فيه يجيب موتور تاني <تصفيق> هي الفكرة هذه يعني مجهز بكامل المعدات وحال أي طارق صار معه اه اكيد تمام واللنش مينو صغير يعني لنش كبير طول 18 متر وشوي وعرضه تقريبا 5 متر ونص لكن القوارب العادية ادي حجمه بشكل عادي القوارب العادية لنشات الصاد يعني اطول لنش بروح اطوله لبان 15 متر أه. من 10 متر ل 15 متر اذا هو فعلا الاضخم والاكبر من حيث الطول والعرض والمتاني ومجهز لحتى يكون يعني قادر على التصدي لأي عوامل مناخية بالزبط التزين اقوى من الاتزان اللي احنا بنصنعه بالحله هذه هل هو ذكرتوا انه هو برخصه مياه اقليميه يعني <تصفيق> <تصفيق> هو جاهز كثير يبحر بمسافات واسعه في في سفير روان اي اي بده هي فيها بس بده يكون بعلم الدوله السوري وعلم الدوله اللي بده يصطاد فيها حلوة يعني اليوم ما اكتفيتوا بالصيد المحلي راح تروحوا لا تتعرفوا على أنواع سمك جديدة وعلى بحار جديده ومغامرات جديدة يعني في عوامل كتير دفعتك لإنجاز هالمركب لكن العامل الأهم يمكن هو حب المغامرة بالدرجة الأولى باعتباركم أبناء البحر أكيد إحنا منحب دائما أن نطلع عين أفضل أين هو أحسن يعني منحب نعمل شي جديد <تصفيق> وقون الواحد هو خلقون بهذا المصلحة بحبي لأشياء أنه يتميز فيه عن غيره والحمد لله يعني ميزنا بكذا شغله ميزنا بالسفينه في نقيه ميزنا به احنا عملنا كمان السفينه اللي مثل فيها الاستاذ المخرج نجدة انزور مسلسل سقف العالم كانت هي يعني م -م. سفينه قديمه عن ايام الفايكنج تم انجازها هي... للتمثيل للتمثيل عملنا صناعيه للتمثيل كانت كمان بشكل حلو كثير ومميز وهل بعدها هلا موجوده هي بحيره طيه والله ما بعرف شو اسمها بس موجوده سيله يعني موجوده فقط لاغراض التمثيل مركه لاغراض التمثيل هي حت باغراض حتى ماجد أحد. المهندس كمان يمثل <تصفيق> فيها فيديو كليب هلا هلا يعني اليوم في عالميه بعملكم ليس فقط محلي رح نتابع معك بحديثنا اكثر عن انجازاتكم المتميزه بصناعه السكر لكن بعد الفاصل على شط بحر الهواء رسية مراكبنا والشوف جمعنا سوا احنا وحبايبنا وادا شط بحر الهوى رسية مراكبنا رسية مراكبنا طاب يومكم مستمعينا وبالحديث عن خوض غمار البحر بكل الظروف يعني سيد خالد اليوم خلينا نحكي انجاز المركب اللي هلا عم تشتغلوه يعتبر من أهم الإنجازات من بعد مشروع بناء السفينه الفينيقية بسنه 2008 واللي كان تصميمها فينيقي بامتياز قديش كان من الصعوبه انجازها بنفس المقاييس لتكون قادره على ابحار على الابحار واجتياز القارات هي غير انه في صعوبة بالعمل كان في تحدي انه نصنعها او ما نصنعها لان كان صاحب الفكرة فليب عرض الفكرة على الاتراك وعلى الابنانيين وعلى المصاروي وكانوا رافضين يصنعوا بنفس الطريقة الفينيقية لان طريقة صناعتها صعبة كتير الكلام بالالفان وستة الكلام بالالفان وستة تروح لبين للالفان وسبعة احنا الفكرة صورت عندنا بال 2007. وفي واحد من اصدقائي اا عند المطعم بارواد وقعد عنده وعم يشرح لي الفكره اني انا لفاته وريحته وكذا اني ما حدا يصنع له السفينه قال انا عندي اللي يصنع لك وعرض علي الفكره قلت له ايه انا اللي بصنعها حلو يعني صارت بالصدفه القصه صارت بالصدفه وحكيت له الموضوع لبيه الله ان شاء الله بنعملها وقلنا ان هي طريقه صناعتها اا مختلفه كليا عن طريقه الصناعه اللي بنصنعها احنا بس <تصفيق> كونها ان السفينه لازم نصنعها وكان في سفينة غرقانة برات مضيق الجبل طارئ شالوا أجزاء منها وعرفوا كيف مسموعة كيف فات الألواح ببعضها كيف الأبريم طبعا كيف... السفينة اللي كانت فيه بيانة أجزاء, أجزاء يعني... منها هي في نقية في نقية لكن تمام. كانت غرقانة برات مضيق جبل طارئ ومغمولة بالوحنة معروف لأي عام الترجع؟ إنها من الأجزاء اللي شايلوها عارفوا إنه تنتمي للسيحة للسوري <تصفيق> أعرفت كيف؟ <تصفيق> ومن النقوش الحجرية والعملة النقضية اللي كانت موجودة فيها مرسوم عليها مثلاً جزيره ارواد بالسفن الفينيقي وهدول النقوشات موجودين عندنا بالجزيره لحد الان للجزيرة. ايوه لحد الان وهو هذا الزلمه اجى عده مرات لهانه وعرض الفكرة يعني على كثير من الجورين بنقرايبيني كانت الفكرة صعبه شوي وانا حبيت يعني اخوض هذا المعرف يعني الشغله مشان منسلط الضوء على هيك حضاره انه احنا الفينيقيين واحنا اللي صنعنا هيك السفن من آلاف, من الاف السنين <تصفيق> وقادرين نصنعها الوقت اللي بلشنا بالسفينه كان في مهندس استرولي واقف على الشغل انه نقدر اه انه رح نقدر نصنعها اذا كنا رح نقدر نصنعها من البدايه بيعرف انه انه احنا مبلشين مزبوط ما عرفنا نصنعها بده يقول ان احنا ما بلشنا اذا التحدي كبير كثير اكيد تمام وإجا مدير المتحف البريطاني كشف عليها كنا قصة طريباً بنصف المرحلة، <تصفيق> قبل ما تيجي السيدة أسماء الأساد بتشوفي الشغل، قال إنه الشغل أكتر ما كنا نتصور بـ 50% يعني, يعني هو كان عطينا نسبة نجاح 50% أو 60%، قال أنا ما كنت متوقع يطلع شغل مية في مهارة وتعالية عالية بالعمل، بالزبط، أدي كان عددكم اللي عم تشتغلوا بهذه السفينة؟ كنا شي ست سته يعني اشتغله سفيني في نقيه أه. يعني كان في وقت وكانت في عقد عمل في عقد غرامه مالي اذا تخلفنا بقى احنا عارفين انه فينا نعملها بس بدنا الوقت انه تمام نيخ تخلص بالوقت المناسي إذن أنتم الست أشخاص كان في شي بيج كان في التحدي الكبير اللي بقلبكم كان أكيد. في أنكم أحفاد الفينيقيين وأنتو حاولين ترجعوا تعيدوا إحياء هذا الإرث السوري المشرق فعلا والمتميز كان الشغف اللي بقلبكم موجود كبير كثير أكيدو هلا احنا عارفين أنه مثلا هذا حدث مالوهين بس ما عارفين أنه الحياة خد ضجة أعلامية عالمية هو أخد ضجة عالمية إيه يعني مثلا كان الى اصدقاء انا ببريطانيا يقولوا لي تعالى شوف هانا اشو الك اسمه مثلا تعالى شوف مثلا هانا كيف عاملين ضج اعلاميه الله نعنع عمل ضجء الهامي الله انه وصل مثلا لهنا الله قد ايه اخذت وقت انجاز هيدي السفينه الفينيقيه اخذت وقت لحتى خلصت الجسم الهيكل بدون الشراع وهالشغلات 6 شهور ونص 7 شهور يعني, يعني, يعني 8 شهور كانت ماشي السفينه من الارواد من بدايه آه. الصناعه ومن بعد ما تبلورت الفكره وتم الاتخاذه فعليا آه. او بدا بالعمل طيب خلينا هيك نعرف اكثر يعني المواد اللي اشتغلتوا فيها اليوم المعروف عنكم أنتم متميزين ومتفردين بالساحل السوري بصناعة الصفون يعني وكأنكم الوحيدين والأفضل حتى المعروف عنكم أنه إضافة للمهارة أنه تشتغلوا صناعة يدوية يعني ما في آلات ضخمة عم تنجز هيدا العمل عم تقوموا فيه هلأ بدنا نعرف المواد اللي تم استخدامها لصناعة السفينة الفينيقية كان من ناحية الخشب الحبال الأشرع كل المواد اللي صنعناها بالسفينة الفينيقية مواد محلية لأن ما فيها مثلا خشب مثل ما نصنعه هلا باللنشاة الجديدة خشب سواد روسي ورومان وهاك كل من الأخشاب الصنوبر السوري الحلبي حصرا ومن أخشاب الزيتون والصنوبر حلو بقى كانت كلها اخشاب محليه وما عندنا احنا هالرافعات ولا عندنا المعدات اللطئيم يعني بده يكون مثلا بدل الشخص في اربع خمس اشخاص عم يحملوا الخشبه لحتى يركبوها عرفت كيف ما عندنا ونش جزيره ارويد لانه جزيره ارويد صغير والمناطق اللي بنشتغل فيها احنا يعني محصورة اني ما فيك تجيبي رافعه وسياره وهيك ما فيك تمام والاشرعه كان الاحبال كمان من القني يعني كيف كانت السفينة الفينيقية من 2600 سنة نصنعد نفس الطريقة اللي نصنعت فيها حلو ذا اللونة خشبة اندهنت بمادة الأطران هذي أه. مادة الأطران بدهنوها الخشب قديما مشان ما يدود ما يفوت فيها يحافظ حلو ما يسوس يعني مثلا إذا نزلت بالماء ما بقى دودة البحر بتفوت فيها ولكنت منفاق الماء دودة البر ما بتفوت فيها <تصفيق> <تصفيق> معلومات جديدة عم أتعرف علي مع حضرتك حلو كتير الكلام تقديريا أدي كان ضخامتها حجمة كان طولها 21.5 وعرضها 6 متر وارتفاع مترام من ألبا حلو وأبحرت بال... أبحرت من جزيرة بالألفين من نهاية الأفين وسبعين كان لأ بالألف... بالألفين وثمانية بداية الألفين وثمانية وكان وكان تتشينة من السيد الأولى روحت ضلت الرحلة يعني تم تتشينة بعدين انطلقت أكد أكيد دشينة هلو. السيد الأولى وسيد محفظة طوص وصف وكان يعني لقاء جماهيري يعني السعادة بوجه. اللي مبيني على وجهك يعني. واضح فعلاً لماذا أنتوا ساعدين بهذا الإنجاز نحن منهنيكم من, من ما القلب بس أنا يعني أو كل جزيرة أرواد يعني صارت منطقة اللي بدأت الدشن السفينة حتى الاستيكنين وبطرطوس نزلوا على أرواد بنينة خارج كنتوا عم بتعيشوا بهذاك اليوم كنتوا عم بتعيشوا ذكرى كانت من آلاف سنين تبنا نعرف انطلقت من جزيرة أرواد من الساحل انطلقت, ال... انطلقت روحت من جزيرة ارواد و روحت ع لا اول شي روحت من جزيرة ارواد عفوان روحت ع مصر من بحر الاحمر من تحت لفت الرجاء الصالح لفة قارة افريقيا كليتها واجت ع ارواد بعد رحلة ديمة سنتان 17000 حلو مي كان الفريق اللي راح روح من هان من سوريا الاستاذ هشام رجمان وراح الدكتور أمين كنفيني وراح عدنان والله نسيت كنيتو يعني من علم راحوا بيحب المغامرة ما كان في أي مهمة أخرى ولا, ولا مادة ولا شيء مغامرة يعني هي رحلة اسمها رحلة المغامرين وكانت مجهزة بكل شيء بكل شيء حلو، تعرضت ينكي لك لا مجهزة مجهز يعني مجهزة بال... مثل ما مجهزة السفن الحديثة نفس الطريقة الفينيقية بدي يعيش الحال الفينيقية اللي كانوا عيشينها من ألاف سنين حلو يعني نقطع الريح في مجازيف مثلا بدي يناموا بنيموا تحت يعني اللي ما بدي ينام تحت إصر الدنيا صفيه بدي ينام فا حتى الغهر. يمكن لما يصير في إعصار او عواصف معينة كان لازم يكونوا في حالة ارساء للسفيني أكيد هلأ باطل اللي بيكون في بحر بيطلعوا وان أقرب منطقة ان تندر السفيني ويندروا هني لحتى يغلن البحر بالرياح يرجعوا يسافروا فيها بس على فكرة السفيني بدأ أرياح بس ما كتير لأنه بتمشي على الشراع يعني بدأ يكون في أرياح حلو كثير نحن رح نتابع معك بحديثنا لنعرف أكتر عن مصير السفيني الفينقية وتفاصيل أخرى لكن بعد الفاصل بحر وانت ونا حكاية من كم في المكان بيننا معكم مستمعينا ومع الرحله الفينيقية بامتياز سيد خالد يعني فعلا هذه السفينه اللي ابحرت ودارت القاره الافريقيه ورجعت للساحل السوري يعني خلينا نقول نحن في احساسين ربما مختلفين أثناء انطلاقها واسماء عودتها بالنسبه لكم لصناعته ولكن اللي بيجمع بينهم يمكن هو الفخر اكثر شيء اكيد والله احنا وقت اللي سافرت السفينه حسينا جزء مننا راح حسنا حيالنا فضينا حسنا حيالنا انه ما بقى عنا عمل كان مثلا المفروض ان الروح فيها ان نكفي المغامرة كلية و تجي لهن بس بحكم الظروف والعمل اللي عندنا هنه ما ساعدتنا هيدا الفكرة وقت اللي اجت حسنا شيء مثل الروح كأن الروح انردت أو مثلا واحد اجى طفل و... وكين فرحان رجعت وكا يعني كان ناطر منطرنا... و... ما طمنا الطفل وحتى حتى منطرنا انه تجي على ارواد انا رحت على لبنان لحتى لانه لا يجي لا. <تصفيق> اي انا هي لانه اول شيء اجت على بعدين اجت على أرواد. رحت على لبنان و... وعاملوا لها وحضرنا الاحتفال ورجعت لهاني على ارواد حتى انطرطل حتى اجي حلو طيب لما انطلقت كان في كثير افكار يمكن عم بتجول بخاطركن الفريق اللي صنع هايدي سفيني انه هي رح تتعرض لأعصير بالبحر ممكن تتعرض لكتير اشياء كان في قلاق كان فيه خوف كيف كانت هل... يعني هي المدة مدة الانتظار نحنا حكينا عن الفرحة اللي كانت لما رجع هيدا المولود خلينا نحكي عن رحلة الانتظار كيف كانت هلا هي السفيني مبنية بطريقة قوية كتير يعني كانوا الفينقيين يبنوا بهذه الطريقة لأنه بدأكم تتحمل العواصف وتتحمل الرياح وتتحمل آه آه مشقة السفر لقد يبقى المجهول حتى لو كنا نحن مستعدين في شيء نجهله أكيد حتى يعني بشهادة الأبطان اللي كان مسافر فيها في ليب <تصفيق> أنه واجه أمواج عالي كثير كثير بالمحيط الأطلسي يعني هون أكبر الأمواج بتصير بالعالم هون عرفت كيف؟ <تكيف> قول إنه سفينة متينة حتى البحر كان يطلع عضهرة وينزلت ضهرة تحت الماء وما زالت متينة ووصلت لعنها بخار وسلامة حلو، وبعد ما رجعت؟ كانت الفرحة غار شكل يعني وكان الاستقبال غار شكل عملنا لإحتفال طنين رنين بأروان بعدها موجودة عمت أبحروا فيها أم لا؟ لا، هلأ هي آه ببريطانيا آه عم يعمل فكرة إنه الفينيقيين اكتشفوا قارة امريكيا قبل ما اكتشفها كريستوف كولومبوس لكن, لكن الصيد لكريستوف كولومبوس اكيد السوريين حتى كانوا السفاقين بالضبط هلأ بدي روح رحلة من لندن عا بدي فوت اول شي بالبحر الابيض المتوسط لا انه روحوا من البحر الابيض المتوسط عا قارة امريكا حلو أه. حلو كثير يعني فعلا شي مميز في شعور بالفخر لهالإنجاز الرائع طيب سيد خالد هكي رح نرجع معك شوي بالذكريات ونحكي يعني من عمر صغير تعلمت هي المهنة هل كان تعلمك ضرورة باعتبار التعايش مع البحر أمر ضووي يعني أنتو اليوم كعائلة الوحيدين المتميزين والمتفردين بهالمهنة بالساحل السوري أم كان في عندك شغف وحب لتعلم هالمهنة الشيء أه وطل الواحد ماده يحب يتعلموا وما يتعلموا مضبوط فأنا كنت حابة أتعلم هذه المهنة من صغرين أنا كنت يعني بعد ما طلعت من المدرسة من صفة السادس بيش شجعني أعمل سواحة نحن مقالله سواحة هي قرر صغير بسعر شخصان أو ثلاث أشخاص ما أكثر من هكي وبدك تعمله وتشجعت انهم لو طلع عملتها هسه شجعت لا اعمل اكبر منه واحسن منه كان في ابداع بعملك رغم العمر الصغير يمكن كان في مساعده من بيي اكيد بده يكون في ابداع بالنسبه لك انت يعني غير هلا الابداع نسبته لابوك لكن أه. يعني حضرتك اليوم انجزت كثير انجازات رائعه بمجال صناعه السفن بكافه انواع اكيد هلا اول شغله بطلب كل واحد بده يشتغل بفكر حلو عم يشتغل صح أه. السطور بيكون في معلم عم يعلمه انه هادي هاك وهادي هاك بيعرف حلوه غلطان بصير هو يصلح لحاله ان صحيح انا كنت غلطان هاني ان لو عملته مثل ما قال مثلا بي كانت سازبط اني كذا اكيد لا الشيء الواحد مثلا لازم يتعلم هذه المهنه بالذات من صغر سنه يجيب واحد عمر 20 سنة ما بيعرف يشتغل هذي الشغلة حلو. بدي يكون صغيرة. <تصفيق> يعني كيف عم يتم توريس هالمهني مثلا انت اليوم عندك ابناء لكن بعضهم صغار يمكن. <تصفيق> تفكر انه انا بدي يورس ابنائي هاي والله انا انا ما افكر اني يعلم ابني لو حتى ما بديوا يشتغل فيها. اعما فكروا يعلموا هي مشان ما تموت الصنع عنها. هلعبت كيف? هلالا في كتن الجورين من قريبيني محبيني يعلموا اولادون أول شغلة مدخولة منها يعني كبير كثير <تصفيق> وتاني شغلة يعني بتكلف أكثر ما بتتدخل لا ما, ما بتكلف يعني مدخولة قليل كيف يعني مدخولة قليل يعني هلأ إذا بدأ أعمل لنش بدأ أعاد على مثلا 5-6 شهور <تصفيق> هال5-6 شهور اللي ضل عما صنع فيها وقت السفين وقت وزهد ومادة المادة اللي بدأ تجيني منه اقل مينة كافية يعني بدأ يكون مثلا عما اشتغل شغلة تانية ما حتى كفية أرتكيل. حلو اليوم بس عم تشتغل بس هيد الصنعة انت عم اشتغل بس هيد الصنعة أه. سفن وصيانة وتركيب محركات وكبير حلو اليوم مم. يعني نعرف انه نحنا عم نروح على جزيرة أرواد زهابا وقيابا ونستمتع بهيد الرحلة البحرية وحضرتك مصنع هيد المراكب على اختلاف أحجامها وأشكالها قميشك سعيد بهالإنجاز انه قدرت فعلا تخلي الناس تجي تتعرف على أرواد والله انا عندي عندي شغله اني حابب صنعه اني حابب هذه الصنعة ما شو السر اللي بيميز عملك اكيد يعني وقت الواحد بحب يشتغل شيء بحب يتميز فيه و وما عندي مشكله بالمادي انا عندي مشكله اني اطلع شيء العالم تحكي فيه حلو مميز ايه حلو مميز بالعالم تحكي فيه هلا انا بنبسط وقت عندي عموقع تواصل اجتماعي اصدقاء انه بيفتخروا فيه انه انت عملتها هذي كذا يعني شيء بفرحني اعرفت كيف اه بقى اكيد ببدي يكون واحد بحب الصنع حلو بيقولوا فرخ البط عوام وهيك يبدو عندكم الاحكاية مع هالمهنة حتى يمكن مع مهنة صيد السمك يعني يوم لو انت ما بتصيد سمك لكن بالعائلة نفسها اللي, اللي بدي يكون بالجزيرة بدي يشتغل بالصاد السمك وبدي صدقيات وبدي يشتغل بكل شي بخص البحر يعني هلا اللي ما بيشتغل ب عالم معروف مثلا اللي بتشتغل بصناعه السفن ا والمضياي يكون بيسافر بالبحر او مثلا اللي بيشتغل بالصاد او بده يشتغل ب في صنعت السفن طيب روح المغامرة موجودة عندك وهذا الشيء حطيته بكل قارب أو مركب صنعته أو سفيني وهذا الشيء ذكرته من شوي أنك حكيت أنه أنا بحط أطعام روحي كأنه بهذه السفن اللي عم صنعته لماذا كان عندك الحب المغامرة دفعك حتى تسافر وتأبحر وتخوت غمار البحر؟ كان عندي أنا استضطت على فكرة اشتغلت بالصاد يعني عملنا لانش صاد واشتغلت بالصاد لكن كسفر كسافر برات سورية ما سافرت لاش لاني كان بيلي حلو بالمرشي ومحبات دش له حلو بيجي كان رجال كبير حبات ضل عم ساعده بعده لهلا بعده بس ما عم يقدر يمكن لا ما في ما في ما في اشتغل لاني بي رجال كبير وقعد بالبيت بس حلو حملكم هيدي الهمه بقلبكم وكل ما انا عم تكبر وتكبر وتورسوها لابنائكم اكيد يعني اليوم انت سعيدي كثير وهذا الشيء واضح على تفاصيل وجهك سيد خالد خلينا نحكي فكرة اليوم نحن مننتظر الأرصاب الجوية لنعرف تقص بكرة اما أنتم يمكن أهل الجزيرة بتنتروا أخبار التقص أما البحر بيعطيكم إشارات هلا قديما قبل الناد كانوا الكبار يعرفوا إذا الشمس صفرة وفي غيوم من الجهة, من الجهة الشرقية بيعرفوا أنه عبكرة نوت <تصفيق> إن هلأ أنا هيدا المعرفة بيعرفة لو هو الحالة المناخية الصعبة بالبحر يعني بحر عالي <تصفيق> وانت اللي بيكون شرئة باللال مثلا قبل ما تطلع الشمس إيه بيعرفوا إنه بدي رد على غربي يعني شرئة في قبيل <تصفيق> غربي لأنه <تصفيق> بصير سحب. بعدين. أ... يعني إشارات إشارات إشارات. إيه في اشارات بيعطوني هالبحر. في الكبار كليتا بتعرف هالشغلات هادية. بصيرو بيتحسبو مثلا اللي عندو خشب على البحر بدي يشيلو اللي عندو لانشمينو مربوط منيح بدي يربطو. يعني لأنه محاطين بالمي من دير ما دير يكون واحد عمل حساباتو. حلو يعني نحنا من أول اللي منغني نحنا والأمر جيران. انتو والبحر جيران. <تصفيق> هيدا البحر اللي صديق والغالي على قلب كونر. <تصفيق> واللي تعيشتو معه عبر سنين طويلة. آه يعني بي ختام حوارنا خ معك بشوية تفاصيل. اليوم نحن كتير منسمع خبريات عن تسمية أرواد وأساطير وروايات كلها أسطورية لأنه بتحكي عن ملكة او أميرة تم عقابة بهذه الجزيرة والملك غفر لهم من الأيام وعمل لها هذه القلعة صمية أرواد لكن الرواية الحقيقية هل فعلا أنتوا أبناء أرواب التعف أم أيضا في تناقل لروايات متعددة على هي بصير تناقل من, ال من الأهالي والأباء والأجداد انه والله كان فيه هاك والله كان فيه هاك بس إحنا ك كأهل أرواد بنعرف أنه أرواد هي مملكة من الإحصار اللي فيها من الشغلات اللي فيها. هلأ إحنا مثل مثل ما كنا مثلا وليت صغور نتطلع بالبحر ونسباح. نعرف إنه مثلا هاني كان في بات هاني كان في. في بيوت بعد ما وجود اليوم مغمورة تحت الماء. في بيوت تحت البحر وفي سطايح بتدل إنه هاني كان قصر يعني بتدلع شغلات أكتر ما تكون إنه بات. مثلا مساحة طويلة مثل بلاط الأرض بس حجر كبير مثل حجر القلعة <تصفيق> إنه هان منطقة كانت مثلا ساحة إنه هان منطقة كانت إبات يعني اليوم الغواص بيقدر يفوت على هيدا البيوت لأسفر الجزيرة ويكتشفها؟ أكيد أكيد ما غواص يعني مين من كان بيعرف يسباح في حطنا الضارات ويشوف هيدا الشغلية بقى نزير والإحباس فيه سطيح بقى نزير والإحباسات الجزيرة اللي مقابل جزيرة أرويل. سطيح كبيره بالدل انه هاني كان فيه امتداد في شيء الترابط بيناتهم ابل مد المي وتطلع المي هذه كمان بيحكوا لنا انه من قبل 6000 سنه ان حفر مضيق جبل طارق وكانت البحر عندنا اقل من المحيط ب 4 متر و متر وتسوت المي عندنا مع المحيط ومع لما فتح البحر المضيق وقت الفتح الماضي كان انغمرت البيوت القديمه كلها تحت البحر حلو اليوم نحن نعرف ارتباط جزيرة أرواد بالجزر المحيطة فيها لكنها غير مأهولة وهي تسمى بنات أرواد أيضاً عمريت مرتبطة بأرواد اه يقال أنه مدافن أهل أرواد القدماء كانت بمدينة عمريت الأسرية مزبور أيضاً يمكن من عمريت كانوا يجيبوا الماء عبر قنوات بالبحر من جزيرة أرواد بالضبط وفي قنوات بان ترتوسو وأرواد هنا كان هناك ماء نفورة تطلع من تحت البحر بنزلوا قمع اسم قمع بنزلوه بالعكس منشان ما يفوت مي مالحة بعبوه مي حلوة وبتطلع المي لفا سبحان الله يعني بقلب المي المالحة كتير كتير في هيد المي الحلوة اللي يعبوها بالجرار وياخدوها عقرواد منشان الشربوه والطبخ واك شارلان. حال كتير. طب نحن هيك بنهاية 2018 أيام قليلة جدا جدا تفصلنا على 2019 وكل سوري في بقلبه أماني حاملة بكل حب. شو أمنياتك للـ 2019؟ أمنياتنا الحمد لله يعني بعد ما خلصت الحرب بسورية ترجع سوريا متل مكانات لأ وأحسن مكانات وجزيرة أرواد يكون يكون يعني لو فيها تطور سياحة ومشاريع أنه يضل الجزيرة الأسرية الفينيقية بامتياز يعني وتكون المناطق السياحية بالقرب من جزيرة أرواد يعني بما لا يمحي معالمها, معالمها. تماما وتفاصيل التي تحكي عن عراقة هذه الجزيرة ايه أكيد نحن نتمنى لكم حياة سعيدة مليئة بالحب والفرح أهالي جزيرة أرواد الغالين على قلبنا وأنتو قطعة مننا قطعة من طرطوس المدينة الجميلة الساحلية والرائعة خلينا نقل لك يعني بالخطام غير الأمنيات نقل لك شكرا من القلب على روح المغامرة روح العمل الجميل والمتميز أيضا حب إعادة إحياء الإرس الحضاري السوري اللي كلنا منعتزم نفتخر فيه نتشكرك من القلب شكرا في خالد حمود بن جزيرة أرواد شكرا آه ښه